أخي لن تنال العلم إلا بشسته سأمبيك عن تفضيلها ببياني أخي لن تنال العلم إلا بشسته عن تططيلها ببياني ذكاء وحرح وجهناد وبلغة وإرشاد استاذ وطول زمان